والصراط ا ل موسوعه س ت النابلسي ي ه للعلوم ي الاسلاميه قل من أ ن ز ل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس, تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا موسوعه النابلسي ك خوضيهم للعلوم الاسلاميه ا ر مصدق ل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 أ و قال أ و ح ي إ ل ي ولم يوح إ ل ي ه شيء ومن قال س أ ن ز ل مثل ما أ ن ز ل الله ولو ترى إ ذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى ا ا ل ل ظ م و ن في غمرات ا ل م و ت و ا ل م ل ا ئ ك ة ب ل س ي د ي ه م ل ل ر ج و ا أ ن ف س ك م ا ل ي و تجزون م ع ذ ا م ل ه اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق, بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آ ي ا ت ه تستكبرون ولقد جئتمونا ف ر ا د ا كما خلقناكم اول م ر ة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم م ا نرى م ع ك م ش ه ا ك م ا ل ذ ي ن زعمتم أنهم فيكم ك ش ر ا ء ل ق تقطع د ب ي ن ك م و ض ل ع ل و م ا كنتم تزعمون إن ا ل ل ه ف ا ق ا ل ح ب و ا ل م ي ه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 فالق الإصباح, وجعل الليل سكنا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها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 وهو الذي أ ن ش ا ك م من نفس و ا ح د ة فمستقر, فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات, قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون و الذي أ ن ز ل من السماء ماء ف أ خ ر ج ن ا به فاخرجنا به نبات كل شيء ف أ خ ر ج ن ا منه خطرا نخرج منه حبا متراكبا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 ان في ذلكم ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلاقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه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 بديع السماوات و ا ل أ ر ض أ ن ا يكون له ولدا ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم موسوعه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم ا ل ه إ ل ا هو خالق كل شيء ف ع ب د و ه و ه و ع ل ى ك ل شيء و ك ي ل ذ ل ك ا ل ل ه ر ب ك م ل ا إ ل ه إ ل ا هو خ ا ل ق كل ش ي ه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 ا ل ل ط ي ف الخبير قد جاءك ب ص البصائر ئ ر قد ج ا ء ك من ربكم فمن أ ب ص ر فلنفسه موسوعه ا ف ن ا ب ل س ي ه ل ع ل و م الاسلاميه أ ي ب ح ف